إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعل آتيكم منها بخبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فَعبُدم وَآقم الصَّلَاتَ لذكب إِ الساعَ آتيةةٌ أَكادُ أُخفيِي إِ الساعةَ آتيةَةٌ كاد أُخفيِيه للتُجَزَا كلُّ نَنفسْس إِ بم فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتأردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى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 قَالَ قَدْ أُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَمِ قَذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقَذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِي الْيَمُّ بِالسَّاحِلْ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَا حَبَّةٍ مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهَا فَرَاجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ وَفَتَنَّاكَ فَتَنًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فَقُول لَهُ قَوْول الَّنَ لعَهُ يتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَ قَالَ رَبنَا إِن نَخَافُ أَْ يَفْر طَالَْنَا إِنَ نَخَافُ أَْ يَفْر طَالَْنَا أَوْ أَْ يَطَغاء قَا ل تَخَافَ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 فَاخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتِهِ ٱتَّكُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَٰتٍ لِّأُولِى ٱلْأَلْبَٰبِ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَتَأْتِي لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنِكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوَا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَاتِكُمْ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 يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّ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 إِنَّهُ لَكَبِيرٌ مُّذَكِّرٌ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا أَقْطَعُ عَن أَيْدِيكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعٍ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَقْضِمَا أَنْتَ قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي أن أسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا فأتبعهم فرعون لجنوده فغشيهم, فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كله من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ هَتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَأْرْضَى قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّ قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي فَرجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُم رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي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 وَلَ قَذِ قَالَ لَهُ مرُونُ مِن قَبلِلُ يَا قَوْمِ إَّ مَاافُتتُم بِه يَا قَوْمَِّ مَا فُتِ تُ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُم الرَّحْمَنُ فَتَّبِعُونِي فَتَّبِعونِي وَأَقير أَمْرِي قال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 قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من اثر الرسول فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفاه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقناه لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفاه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 يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُم إِلَّا بِسْتُم إِلَّا عَشْرًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْسَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِسْتُم إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا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 وَمَْ يعمل مِن الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَا يَخَافظُ الْمَوْ وَلَا َبم وَكَذَلِكَ زَلناهُ قُرآن النعَرَبَ وَصََفْنَا فِيهِ مِنَ الووعيدِ عَهُم لعَهُم يَتَّقُونَ أَْ يُحدثُ لَهُم ذِكرر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 فاكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى ادم ربه فاغوى ثم اجتابه ربه فتاب عليه وهداه قَالَتْ بِطَائِنِهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فلا, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار لعل كترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيها ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا